بسم الله الرحمن الرحيم آمين. نزل الكتاب من لا خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُقْرِضُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ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 حييتوني بكتاب من قبل هذا من أضل Kiitos. وهو الضقور الرحيم قل ما كنت بدعا من رسل وما قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد إذ لم يهتدوا به فسيقوم. Quan بال وب mata kan lasi لا تجاوز عن وعد الصدق الذي كانوا يوعظوه والذي قال لوالديه أفكر أسعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان وَهُمَا يَسْتَغِيفَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ان من قهر I'll right. Quan Va ku haya don الَّذِينَ هُمْ مُسْتَغِذُّونَ نَارًا فَأَلْقُوهُ فِي بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ كَانُوا كُنْتُمْ وَذِكْرُ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ أو هو عارضا مستقبل أولياتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو مسك تلتم به ريح فيها وذا هم أليم تدمر كل شيء من ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كما جزى القوم المجربين ولقد مكّنهم في وَمَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَاجْعَلْ مَا لَهُمْ سَمَّى وَأَبْصَارًا إِذَا سَمَا سَمَاءٌ أَوْ إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَأَخْرَجْنَا فلو لم صرهم الذين تأخذون من دون الله. Mm-hmm. <laughs> ألم Yhdistä, <tus ,essel> <tus, fizer> yhdistä, أرض ليس له ما في والأرض ولم يَقْعَ بِخَلْقٍ نَجِّيْقٌ ويوم يعرض الذين كفروا Kiitos. فهل يهلك إلا القوم الفاشقون أولم يروا أن الله الذي خلق السماء والأرض ولم يعلب خلقهم نبي قدير إنه على كل شيء قدير ويوم أردوا الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق وَلَفَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ نُؤْصِلُ تَصْبِغُ كَمَا قَالَ رَأُولُ الْعَدْلِ مِنَّا نُؤْصِلُ غَلَتَ لَهُمْ كأنهم يوم يرون ما يوعدون love